فَقَد كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءُ ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ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 وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضال فَرَأَوْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَّبَتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فنسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير اننا الى ربنا منقلب اننا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا انكم ان كنا اول المؤمنين